أنا نصيتك يا إلهي ولا من عظمها يا رب سد دروبي أسألك يا ساتر عن الفضح ستار تقبل رجوعي والندم شق ثوبي تقبل رجوعي والندم ندم على ما فات في عمري وصار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 Sérgio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 على شفيع الخلق في وقت الاختار محمد المختار صفو الشعوب هتوب وارجع وارجع ضيمه وقبر بسرج الساتر يستر عيوبي بسرج الساتر يستر عيوبي بسرج الساتر يستر عيوبي